قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيُرِّ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا لَمْ يحرن.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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ ۚ أجرًا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَرْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ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 وَإِن تَعَاسَعُتُم فَسَتُر غعُلَهُ أُخْرىَ لِيفِ قَذُ سَعَةٍِ مِ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُوه فَلْيُل مِمَّا قمِمَّاأَتَهُ اللَّ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه سيرعه الله بعد عسر يسرى Vekayim bir kariyeti gete tet amir Rabbı'ı ve Ressulü'ü, fahasabına ha hesabın şiddet ve azabına ha azabın nukra, fdaqt ve bal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 رسول ان يتن عليكم ايات الله مبينا ليخرج الذين امنوا وعمل وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَرِيمٍ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِهِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا